بسم الله الرحمن الرحيم يا سر موقع إسلامي أن يقدم لكم هذه المادة من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله سهو لا شريك له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 آمين آمين آمين يا رب العالمين خوت الإيمان قبل أن أدخل في موضوع الخطبة لهذه الجمعة إن شاء الله تعالى أحب أن أوضح توضيحا وأنبّه تنبيها لعل الله عز وجل أن ينفعنا به اللهم آمين خوت الإيمان دور من شاء الله تعالى الإخوة سندني تعلبة الرس سندني تجهة القبلة لذلك تزعم الزوم إن شاء الله تعالى إنسان وديس وعدي قم ذني وإنما أجت أذف المسجد لأنه لا يحل لنا ونغبور حق أذن ننزج غمعم المسجد جانيتا نبتل أصل لأصل أمشني جانغ القبلة وذيذ مزجشا الأصل في الأمر عدم الجوان ولكن للضرورة المسجدة عمى توقع الحسران كما قال شيخ لسان بن تيمية وغيره إلا أن يصل وراء الإمام تكلفا من غنق نفايم شنين كذي سيري ذات جنديس ولكن مرمية هار ذي عمال مسجد اي غنغ الرخصة انا حذي من الزات اما قفر ذي عمال مسجد يبقى الحكم على حاله عدم الجواز ولكن ماري عمال مسجد رخذني غنغ الضرورات تبيح المحظورات قاعدة فقهية ثم يتنيت قاعدة يتنيت القيادة تجن القاعدة فقهية من غنسق الضرورة تقدر بقدرها ومين كان الضرورة تقدر بقدرها يعني وطرح غض الجرينة أرغموا تقدوا في المسجد جديد شعوة جماني غقمة أنا حن الإخوان يجوز لهم أن يزدم وهو الراجح من أقوالي العلماء إن شاء الله تعالى الله عز وجل أن تفقهنا في ديننا اللهم آمين أما موضوع الخطبة اليوم إن شاء الله تعالى فهو تكملة لما بدأناه منذ حصر ومنذ التابيع في سلسلة نصائح ووصايا للأسرة المسلمة زلت وإياكم إن شاء الله تعالى على مائدة النصائح والوصايا الموجهة للزوجين معا واليوم بحول الله عز وجل مع قوته مع الوصية الرابعة والنصيحة الرابعة للزوجين أي للأزواج والزوجات معا وهذه النصيحة هي أيها الزوجان لا تغفل عن التخين لبعضكما بعضكم انا غادي شاء الله تعالى نستوا نتعالج المشاكل غنغيرين ديال الاسره نتقدو ايذن دا غنغير جن ديال الاسره يتفقد العلاقه جايا يا زيت سمغارين سمغارين ديال شنو العيوب شنو المشاكل قين غان من يعني الدنس ما مش غندوا عن طريق نصائح ووصايا للأسرة،, للأسرة. وقنع علك للزوجين الزوج الزوجة. زوجة. بعد إخلاص المعاشرة لله جل وعلا، وبعد عدم إشتهاء الأسرار، كانت النصيحة في الجمعة الماضية نصيحة ثالثة، وعرجوا بعدها إلى النصيحة الرابعة اليوم هي لا تغفل عن التزيين. لبعضكما لأن المشاكل <تصفيق> تم سريين أنت وردتهم جيدين تنذى نغيت الجن تم تم تم نغ... تم زي المشاكل تنقرانين تنذى السبب ندهمهم إذا نتعيش لثوذرين النغر تنذى السبب ندهم ذا المشاكل ذا الباركة وغا نغيتيرين لثوذرين ذو شتشي نعيز بيا نعيز شتشي سمغى تمغى شتشي سمغى من يعني نهار الوطن يا نهار يا يزن تمغارين إياك أخي الزوج إياك أخت الزوجة إياكما وإغفال التزين لماذا أقول هذا الكلام سيكون لي مع التزين والتجمل وقفتين الوقفة الأولى مع الأخي الزوجة المسلمة والوقفة الثانية مع الأخي الزوج المسلم إذا كانت المعاصي والذنوب والآتان تدمر العلاقة الزوجية كما أسمفت في الخطبة الماضية فإن عدم التزين والتجمل سواء الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها سبب من أسباب فطور العلاقة الزوجية الوقفة الأولى كلمات أسر بها في أذن كل زوجة الوقف الأولى كالأخت الزوجة المسلمة تورك تمغارن كالزواجات ثم ديتر هذاك للزوجة المسلم إن يسر الأمر في, في هذه القطبة وإن لم يتيسر في الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى أقول لكل زوجة مسلمة أيتها الزوجة العاقلة يا من تحب الحق وتعلن به وترضى بكشف العيب وتخر به ولو في نفسها ايتها الزوجة المسلمة العاقلة اعلمي رحمن الله وإياك ان من اهم اسباب السعادة الزوجية ان يرى الزوج زوجته كل يوم عروسا جديدا دائمة التطيب والتجمل والتزين لزوجها والله الذي لا اله غيره وذن زكينا ان قرانني تقسمت سعاده الزوجيه يتقي لهنا جات مغدوايز اه يا زيت عجبه سريزاطا مغهنت ربده لقيجن جينا الحله الجديد ربده لقيجن الشكل الجديد ربده خذابه تزوق ربده خذابه يستعبر كما قال احد السنه الصالح ومن أهم أسراب فتور العلاقة الزوجية، لأن سان شيمون قالت مش تنسى من الدجنر هذا، لا إله إلا الله، هذا السور خسن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ره ضرب سبحانه وتعالى سور خس أمة عظام كبار. والجيل محمد للعكار وإنما السير خطأ إمة جهابية في العلم والشرع والدين فلا نستحي أن نذكر ما ذكره الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تعانق رؤوسنا الثرية في السماء إذا نظرنا في هذه الأمور فعانقنا اجناها بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نستنكف ان نتعرض في خطبنا ودروسنا ومواعبنا لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وما امر به رب العزة جل جلاله وما كان عليه جحب سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم من خيار هذه الامة ايها الأحبة في الله قلت ان من اسباب فتور العلاقة الزوجية والجمين تاجن العلاقة الزوجية والجمين سبب المشاكل للأسرة والجمين الجنايز تعفة ثم غتم غت بصريح العبارة مسألة في قضية الزوجات ما يهدم هذه العلاقة. ألا يرى كثير من الأزواج جمال زوجته إلا إذا خرجت إلى المناسبات أو الأسواق أو إلى الشوارع وإذا الله المشتكى وهذا يندى له الجبين وينذف له القلب قيحا بدل الدم والدموع دويه الدم من الأسرة أن يعيز مرمي زارة زرين من تمغار مرمي ألغت كانت فانتف تحورا أرغب كارت فغت أحق السوء أرغب كارت أحسسين الجن أرغب كارت أحسن نجو أرغب كارت فغبار رائد غير حوزريني أما إذا جلست مع زوجها في بيتها إن هذا قمت يوائزني إن غفير التدواز الذي تدع لا تجلس معه إلا بتلك الثياب المعطرة برائحة الثوم والبصل وشياط السمك ولا حول ولا قوة إلا بالله خميس غصق وخوفهم غار مرة ولكن أغلبية الشكاوى إذا توضل الجازن يقرش السم غص من الغبار ولكن خميس غصق وخوفهم غار مرة ولكن أغلبية الشكاوى إذا توضل الجازن يقرش السم غص من الغبار لا ولكن خميس الله مغار أموذنغ يومارب سبحانه وتعالى يا زوجة يا عاقلة شما سامغا ثموش بيومارب بذنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن أين الخلل من يجى الخلل ويستهجن عمود ستيفت نشين يا يزين مين مئ يقارش كثمغا هو تحبوك عن زيوت حضار الدار وا تحبوا فهم الزيادات تاع سبحان الله ايميش خستم غاهاكي كلويا ايميش خستم غاهاهاش 10 ايميش خستم غاهاكي باش تفهم ايميش خستم غاهاهاش تعمل خصك كي كلويا واش شرع الله تبل على الخصه واه للدروس تبل على الخصه واه للخطبه وراسمت نتبليغش واش ننسى الشينشاه واه لك التلفزيون يا اخي فالخطبه تجيت تتسمج انت في المشاكل عاي. خطبة الجمعة تجد سماذيك انت في ليس المشاكل حيوان وانسهم هذا اشتفهم عام بنادمي فخزي الفضائيس واللغة العربية الفصحى لا اله الا الله لذلك العيب الاول مسؤولية الاولى تقع على اعناقنا نحن الرجال افتحوا بيوت الله لاماء الله عمروا بيوت الله بالدروس اجتمغلت اثار اتحرائي الاستداني تجندرس اتغاد دمحو الامياء اتحرشي الدرسني الاسبوعي للمسجدات اتحرائي الخطباء اتحر باللي قنتك اختنات عذر اتزوق اي اتزوقي وايز الناس يرحق قساسة وايز الناس يفرضيه ربي ذنبي سبحانه ذنبي صلى الله عليه وآله وسلم المشكل الاكبر العويض من يجد سبحان الله من هذا الزواجات مين تنت مني غتزوق انت غتفغى برا خمني غا غير انت باش تفغى برا اي زني والى الله المستكخ دابتي قرفت ما تموات لا اله الا الله, الله. ايمالين تن تنزتي السماط صة... الغاري نير صحيتي يما نير صحيتي دروست ثلاثه تنوت يطيقت في جدك الجي امنيا كما لي يكتب في روايه النم اخيايزني مدام يويو اخيايزني من جنب الزنقه هكا تورد من جنب الشارع هكا توريد هكا توريد من انا اشق في حب زوجي لي مش تنغي الله يا ايزي نسع الزيتة شو اذيقة المخدوعة في نفسها اما مريوذ وايز الناس والله ابتع ما يوم ديكا ايكا دي وايز نغلا ودكا ابو الزنع من اصغتيني اطرح الشدسيني وشكواتي وضرب عرمي أنت لست غريباً، إيش مصدر بارانيميا؟ هذه وسوسة إبليسية، مخططة شيطاني تسبب في هدم كثير من البيوت المسلمة. أورونيتا، وجمين هدم من الأسرانش. إيش مصدر باران؟ سبحان الله، سبحان الله، إتبر بارانوم يغتوى، بارانوم يغتعرض، باران أي غزانا الزرينيا، باران لا وهو حرام، حرام على الزوجة أن تخرج من بيتها. معطرة، متجينة، متجملة <تصفيق> الى الشارع، وخير الجوا من الجوا، حرام خسر غارت زوقة عذرت كولونيا تضل غر الشارع، ايتها الزوجة المسلمة، احذرك غام تصير شمذم زوا، ثم تحذر شمو الاثنين، كات جر مشروهم غارني، يطمن قبره في, في ساعات الصيول. ولكنهم متزوق عيذني لا نصيب له في ذلك الجمال. الجمال لماذا؟ لأنه أصبح هم كثير من الزوجات ارهم من الزوجات نهارة وخشوة سويره من فراغ وإنما استوره من منطلق ما يصلني ويصل إخواننا التصمي الزوجات نهارة إذن ارهم من نسوات جيبوه أتعجب واي وإنما ارهم من نس أتعجب أتعجب ذيها أتعجب ذيها أتعجب وعيزنا أتعجبهمها وعيز. ولا إله إلا الله سبحان الله شغلها الشاغل أن تباهي وتفاخر في انتزاع عبارات الإطراء والإعجاب من أفواه النساء احتمري ويز وعيز شنو عرضي شناء جديد يواتي نخميس غط عبا ونصطب من جديد ما يزد خفية ما يصبح ما يشناء لا أتبت خبري في سمين أصغفين عرضي مرضي ريسرينة بوهرية ما رزق زفريناتي يشاور لا إله إلا الله. ما هو متعظ يا أمة الله؟ أمي تتعظ تتعظ زفرين السنة، وتعظ بيواي بالله عليكم، وبالله عليكم نعية الزوجات مش أتحدى أي زوجة. تروح غسوا، مش سقح وجورا، مش سقيسم، مش سقفيشة، مش سو جريشانس بعد جريشانت منيح. أكثر إيجو شعوقي. هذا السني واني تمارا يعرف تسيعش بيواي زنم. وانت مرياض غسي وايزين مش هصير عجب رحنيه، أت صغبينية ابتاعي وايزين مش ابتاعجب هذه عبادة ما غان غصباني غلا، ما غان غصباي إلا خميس أم غ خميس عدري وايز، أيزي عدري مغصد العبادة نغلا نعم، عبادة ورب الكعبة ولكن من يفقه هذا؟ وديار إنخبع، وإيش لن تمس رجت وإلى الله المشتكى، اصبح الازواج يشتكون كثيراً، أصبح الأزواج. غالبية الأزواج وقاربو ماركشوة عمي مغبول خطاب ولكن أود عشران تذرينة في الزن ويتشتششا أود مميان تذرينة في العشرة ويتشتششا لا إله إلا الله لماذا؟ لأن ذلك الزوج أصبح لا يرى من تلك الزوجة سوى التبدل ولبس الثياب البالية والشعر المنكوشة والوجه العبوس, العبوس انت ربدا ابحروا يعكب عبدا عكب عبدا عكب عكب ربدا يحزر عاشد خسجيب ربدا يحزر قريب سرهمو من يحنجان ربدا انت تهدار يحزر سرمان ربدا انت تهدار لا اله ات الله ارمر ميع حتى اذا اصاب ذلك الزوجة الاختناق واراد الافتراق ونادى بالطلاق يحمل غيوض غرستها ذهبت إلى ساحر أو مشعوذ ليعيد لها الوفاق يا أمة الجبار خمني غيص وعيز رزنيه أذف فرجة ده أود أن تري تاريوسحة ورثك زنت ورثك زنت ورق غاسفوس شنا ورق غاروح غاسو شيوذ ورق ورق ورق ورق ورق ورق ورق ورق ورق ورق ورق ورق ورق ذيك زنن تراهن تغار سنتين العقيدة إذن وزنت الدين سنت تراهن تتمسرين ذكوارتي ذركوفا أكش من دينه وإلى الله المشتكى والذهاب إلى الصحرة والمشعودين كفر بالله إن صدقوهم وإن لم يصدقوهم فلا تقبل لهم صلاة أربعين يوما بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على يتسع المجال لذكرها وليس هذا موضوعنا. مين غضا احد يا اخت الاسلام ممي غضا احد شمغى يستحان لك الزلم مغام السحر الحلال غام السحر يكشان ربي سبحانه وتعالى ممي نستحر نحرير نحرير واجب وضرح حرام مم يجز السحر من الحلال يقول ربي سبحانه وتعالى مين انغيقه لانا يستثنت نسرين كم يتسور يتحك الشوايذ كان سيوه ويتقذش ويتقشر الخضانج قلت ان يمني سجع ان يمني سجع هو قد تهبوش دو قيمني الله امني جاء مالك امني جاء يريت تفغ مني غوراه يريت نوجو غير ما شرحت لي يريت راح غوراه صورني بهدرل يريت راحت سبحان الله امني, أمني جاء جا. جا. جا. جا. جا. جا. جا. وهلا ربنا جابنا في عناه يوصل هذا الكلام من الغرب سبحانه وتعالى اقرانا او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين في لق قرب سبحانه وتعالى او من ينشأ في الحليه استوخت مغار ان نشق في مغار الجيغ دايس تنش الفطره ربي سبحانه وجي دايس الفطره قد دايس تذاخر يتعجبها سته ضاع عظمت وقنت اه الهمضت زي همضيه او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هماذا ذكرت سيوت هذا هي نواية مرنية ورنية مكانة السقع والسنة جو مليح والسنة تار مليح في الخصام غير مبين ولكن ذو وقذ وعذر ذو مكيا ان الغرب سبحانه وتعالى هكي اخذي سنت الغاريزة ذو الفيترة زي ثم زي جاعدت حجاه تجيب السيسي زيثم زيع جعلت حنجاه تعجب ندير انت شفتي الدب تعجب ورشيرات تعجب نفس ساعات تعجب الجديد تعجب تاتي اخرين سبحان الله, الله. من يت رحمنا يحمي اوانير مرش من يتودا منا يا اوانير مرش الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا اللهم آمين فما يضرك ايتها الزوجه لو تزينت وتطيبت لزوجك من دشم غير مرض عذر دي بنية بنيه العباده ويالزم واعلمي ان افضل الطيب افضل الطيب الماء وذنبو منحا ومن لان نسمغى مرس جحس ختع نس قولونيا ام ودكيا من دمزوا والله ما اتقر قولونيا لو لم تتطيب الزوجة بالماء وكذلك الزوج وساعرج على هذا الكلام مع الوقفة الثانية ان لم تتطيب الزوجة بالماء اولا فلا حاجة لعطرها واعلمي ان اجمل الزينة الكحل كحل. أجمل الزين أجمل مزغة الزين ذرك حوري قارنغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتحلوا بالإتمد حدث <مغارف> في سنان الترمذي بسند صحيح اكتحلوا بالإتمد فإنه يجل النظر وينبت الشعر كحرة السنان النبي قارن تتحر ذنهان خميسة سوش نبي صلى الله عليه وسلم قارنغ النبي صلى الله عليه وسلم هيا نذين ذا يتشق وانذا يسغ ما لا إله إلا الله تفدي برئون واتوطن أتفي من, من عندنا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكوني عاقلة يا أخت الإسلام وأعقل النساء أم قنت مغفرة النس وجبتني ودارن خواري لا وإنما أعقل النساء هي التي تتفنن في جذب زوجها أعقل النساء أن يخزان غواية ذمين نسي تعجيباً ذمين يخز ذمين يتعمل أن تتاوين ذمين يتعمل النفس التقاس لكي يخز على ضرر لكي تريد شمد السبب ما لا يروح على ضرر فتاة بالزنا إذ فاتني ذي ضرر ولا حوله ولا قوة إلا بالله فتزيني لزوجك ايتها الزوجة تزيني له باللبس طارة وبالرائحة الطيبة طارة وبالكلمة الرقيقة العذبة طارة اخرى فانه لا ينفر الزوج من بيته الا بداءة اللسان تمغط مغيروات سنة السيور ايزني تعفل معي شي ايزني تعفل معي شي ولكن تمغط مغيروات سنة السيور سنة ازوق ايزني تعفل اسير كثير اخت الاسلام اعلمي ان احق الناس في جمالك زوجك واعلمي أن تزيينك لزوجك عبادة أزوق روايزنم من العبادة واختش ما تقصد على أن ربي سبحانه وتعالى يخسش ميزة تعذر تزوق روايزنم واختش ميزة شعر منكوش ووجه عبوس يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال فإياك يا أخت الإسلام وإهمال نفسك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 نن على ان تمغاك اختت عد رواية الناس اختت زواق اختت تصلح من هندامها ومن شأنها قذ العبادة قربي اختت زارمني قنبينا اختراب بيت عجب اسماني اقذ زي تنزل الجنة ان شاء الله تعالى ولكن انبه واحذر هذه النشانة نشرين غام ازي سنطوضي مغيري تحذر دواية الناس اقما توضي بالحرام اقما توضي بالمعص يوح غيري يو وما ريشن زي سواية الناس أقمتك الجهة نتميوين إياك وتنميس الحاجب إياك أن تسقطي في الحرام إياك أن ترضي زوجك وتسقطي ربك ملاينا موايز كم سرعين أنت غحسبك أقمت سردك حرام أقحرام حرام. حرمت ربي ذنبي سبحانه ربي ذنبي صلى الله عليه وسلم فإياك وتنميس الحواجب غام أقمت حذب اتقار رفض غفت حميوينه هنفت غام اقمت احدا تكشده اذا ان عن... نم ذا السوق المركبش اذا ما نقش انت رحمني فلا يجول لا اخصت نقشد رحمني نقش دي ثده هنم ويتشويخ في النمي زيت طاب ويتشويخ في النمي واجبو زي المحارم الزوجة العاقلة هو ختم غاستشنو انتث هنه جندر فعراني وازي تزار الا من غيظة ونن المحارم ونجز المحارم غا مقمت جلشان تيجد شن الوشم غام اقمت رحله <تصفيق> جلشان فيلو كان غتعني غوشوا فيك ان تصل شعرك بشعر مستعار ثم احذري ايام الحذر من تفليج الاسنان ومن كان تقليج الاسنان صراحه انت غتكون في راس من السج سيدي ماركان لي خاصك تغمس لي خار استغماش باش تقرخاوي جا غمسو شيتا في الديسه إياك يا أنا شو قتهم سرينا ثم إياك ما رح هذا دينش نشيب نير نأخذ تبغش وقف من قمت حتى تبغش بارشن قمت حتى تكتب بارشن أين مرة ينهاخذ النبي صلى الله عليه وآله, وآله وسلم ما دينش الدليل نعم اسمعي الأدلة من فم الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا لعب الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله حديث الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث ومن لا ومتحن لاعنى يعني سمغى همي غايق جنش نزيتين ملعونة متروضة من رحمة الله ويعني متروضة زي الجنة مرح متروضة زي الجنة ماني غزر حكين وتسنى من نيت متعنى الواشي مات تني تجن في الجز نغتيني إذا سنتي في الجز المستوشي مات والمتنمصات تني تكسنتمي وين نغتيني إذا سنتي تكسنتمي وين وإذا قابوا قسر يغجن الشيخين نتنكرونها ما من عالم محقق ورباني يقول بجواز التنميط وندم دم غيري كمكروه لا حجة له اخسد اقولها باعلى صوتي من على منبر رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالاتباع من كل شيخ وكل عالم وكل هاجر وكل من يدعي شيئا خمي غير قال الله قال رسول الله وذي قابقين الشيخ فران وخغير من يعنى وذي نوذن غير نكم كروح إلا مرغة روايز النمق معليش النبقى حرمتنا مين معليش سوى تجعمات لا إله إلا الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله يقول حبيب الحق وسيد الخلق صلوات ربه وسلامه عليه كما في الصحيحين لمرأة جاءت تسأله تصدقه إن تمغات الناس يا رسول الله إن بناتي أصابتها الحصبة قيد جيب رهش جيب يتطييس شواف قيد وطيس شواف مر على حلي يا رسول الله فقالت أتأصل فيه هذا في لو كان غاثاني غاثي زرمان ام تغثكين تقريما كنت زرمان افصل فيه في رواية كذلك صحيحين في الناس ان زوجها امرني ان اصل في شعرها قدا يسين لي اننا ليس شو ما يا رسول الله قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصله والمستوصلة في رواية لا ان الله انه قد لعن الموصلات ان صحيحين يا نين او شوات ناس ما العونات في الدنيا وفي الآخرة إلا أن يتوبنا قبل فوات الأوان أما الإمام النسائي وابن ماجة فقد أورد في سنانيهما بسند صحيح عن جابر قال أتي بأبي قحافة استور يوينز أبو قحافة بابس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في فتح مكة ورأسه كالتغامة بياضا أشوف نزش مريد ولحيته كذلك, كذلك إنس النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيف الرشان.. واجتنبوا السواد في رواية وجنبوه السواد إنس روح سبغ سست شوف النيع سبغ سست الشيف النيع أرث سبغ سست ولكن <أف> غاوم هذا سجمت بارش قال العلماء أضعت مغشنا القوس دانيتا قال العلماء مرت غسم غا أشوف النبي وذيسب الشيف عادئ تخصى تصبغوها الافضل واتصبغ شاع مرة يستشيب تقول عايز منك وتقبر مني نغي الناس وعايز صبغ تصبغ بشارين عجب الكتاب اتصبغ ولكن سوبار شان الله اتصبغ في اللون العسلي اللون البني الى اخره ثم اياكي اخت الاسلام زي مين جبز انتنهاره ينسرمين تبع عن تيسر كفا صراحه شت كيجون اي جوزون ديال الربيعي الجندوره اي جندابار سنهشنده زكوه جنده زيزه في الجن عسلي الجن ذهبي هذا محرم باتفاق العلماء لانه من فعل الكافرات ونيوجبنا ودي قبل وقت الخوايه زين وقش تغ الحجاب كتكفونا ري من دت مارك الخوايه لا وقت الخوايه زين واخا يعجباتي واخا زين لا ما يم لا لانه من فعل الكافرات قال العلماء ونتقم رميين والن يُذف في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم والن تز تشبه الخذنس جرم صلى الله عليه وآله وسلم ينهي ما تشبه شبه جرمين الترمين الوقفة الثانية ربما لا يتسع لها مجال ولكن أعرج عليها بسرعة إن شاء الله تعالى حتى لا أطيل فيها في السلتي كثيرا حتى لا تملوا الوقفة الثانية ان شاء الله تعالى كلمة أسر بها في اذن الزوج نحن سيور خوايا هل تعلموا يا عبدالله ما هي يزيد سران دين احظان ديني, ديني غابن ما تسن ذي الله رشكي خلش تزوق ريهم غاهن نشمشت جدين ما تسن ذي الله رحكم تبغاهن نشم اشتزار الشك واسيمنة رخيان نع ما تسن ذي الله رحكم نسل تاسي هذي ستعدر ريتم غاهن نشم اشنوه ريش تاسي ستسكيه نعم إنه حقها، ولكن كثير من الأزواج لا يراعون مثل هذا الحق. الطاس نودا، وداري طسم عيزن، وداري ورخانة، اتغراستم غدو هيجست زوقي وايزن. عيزد زوقي مغست وتيست. سبحان الله، اعلم يا أخي أن هذا حقها. وذا استوكشين وذا استوكشين وذا استوكش الأمم المتحدة وذا استوكش للا للا العدل الدولية وذا استوكش شر القرآن الغضن ميوكش التربس سبحانه وتعالى ترى خ القرآن ماذا سنف ولاهن مثل الذي عليه النبي المعروف نعم قوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليه النبي المعروف التاسن توثم غار النوم مرة من سن بالمعروف وجبس جعجورة خائفاً ورثي من غين. بالمعروف عبده الله ابنه عباس نعمية وغلا آية نيتة. الناس من يتولى من الناس المغتوى يزن الناس لا الناس إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي. انتا قالت مش عالدرق سيسن غاهي نشن مش غييت عجيب انت تذييت عذر تغييتك حرمش تغييتك نبس عصن كورا خميس اتسووش لا اله الا الله فما يضرك يا عبد الله انتش غيضار برهب فتت نجاة النشط نغزي ميكانيكو نغزي فارا نغزي فارا نغزي قيم الدرق هو نغزي عبو حد بصفا أستسي نوذان تيري صفا نغزي خدمت يترق واحد وشي تغيمس الحالة ناي مير لا كيخسري سويا تايلمزوا يا اخي اهتم بمظهرك اولا صبغه نشق خضابي تخش بزاف في ابحث صورة في اطيب حله من غسك صور الدركش من غسك سرح وكسوننجا من غسك سرح ديت الزرق قهوه من غسك منشرح فيديا تشوف الدار حد الصفه تروح دوش لمزوا تروح كراشك شويه عند يا زار رو اللي تيعجبني ما غنمشقك الزع لا وذ تقابل لا غير غير نخصم يا, يا اخي تم راح نشفز عليك انت قالت في ذهب طوال النص برك يا فضيش نحشت هذا التعجيب صدق ماشي ساغن التهميره شي تعجيب صغره شك من نسيت تعجيبني نست هذا حقها يا اخي ايها الزوج المسلم سبحان الله ما يضرك لو دخلت الى بيتك وتزينت لزوجتك بالماء ثم تطيبت ولبست احسن الثياب عيد من تعجيبك من راح نشخك ذا سبحان الله ما يضرك في هذا ما يضرك أن تعتني بمظهرك هل من الالتزام هل من السنة؟ هل من الدين؟ من هذا مذيب رحبايا معلك تقول يا أخي مش ود تستهزئ حد ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علية بالاتباع. عليك تغلب صلى الله عليه وسلم يدان هراء. أبي عبد الرحمن يوقف لا والله. <سؤال> عليك تغلب صلى الله عليه وسلم يدان هراء. أبي ساور ميركل وذبح عرش الجنة. أخشى كعبية لا والله. <سؤال> عليك تغلب صلى الله عليه وسلم يدان هراء. أبي قمشة التبارس تودي. أخشى كعبية تشمرت في الجنة يكون حافظه ندى قمشة. لا والله. من الزو الشرح هذا؟ زو يغنشر ذي الحياة من النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي اهتم بمظهرك اهتم بمظهرك فليس لمن الالتزاب ولا من السنة ولا من الزهد ولا من الورع ولا من, من, من الايمان ولا من التقوى الإنسان الذي سمح ذي المظهر نزل. والله هذا لا يليق لا يليق يا عبدالله اتعد حلقهم غاهم نشك اش هو فيها الدجا عش ما اله يا اخي هذب من من شعرك قال الحبيب النبي كما في سنن الترمذي بسند الحسن من كان له شعر فليكرمه متى عذر عبيه يا عبيات تصبح شناء وتألوع بعيد خنش خمس جذر واحد واحد تسعة لا إله إلا الله يا من حق غيسن كما كان الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس أحسن الثياب ويظهر في أحسن مظهر هذا وتجبينه وإنما هذا من الأئمة العظام هو ينتخب النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه قال رأيت على رسول الله عبد الله بن عباس إنش رأيت زرخ النبي تعصني يعد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل أحسن ما يكون من الحلل فرد لم لحشنا يعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل النبي صلى الله عليه وسلم تغويات تير شين يجنب سكار يحن تيذي نغلسين قيار يحن نشوات لا، وخله يتقوى الجرع الراضين، النبي يتقوى النسك الراضين. الإمام النسائي في سننه بسنة دين صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضها أنها صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أم <أمنا> عائشة <تصفيق> جث النبي جموع روز نصف ندو شيء زيت النبي صلى الله عليه وسلم يمغيت درس فقط زيت شويتنا ريح وسحريا أرحن من الجث صلى الله عليه وسلم. فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ريح السوء غانت يا يحسنين الضف من التواتيح من رحك في ترفضني بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه يا أخي والله العظيم كوا جوبل البدعه باش غاكي ري شوين كانه سوق الغوارط تقميجات اما شنو استاور نغرا عبايه كلو قبو نغاه رعبايه غاكي تشمرت كتف القميص تاع تشمراد تبع رشات كي يسمي و جوبل البدعه والله ما ليست بدعه والله ما هي ببدعه وإنما هي أفضل السنن تخذ النبي توي أحسن الحلال لتغيث اي مين ماشي نهجار فنو اي مين ماشي ون عبد ريح فنق اي مين ماشي نتا الرغى زيد جمعوها اي يا اخي الأوجب أن نقتفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن تقبل على زوجتك في أحسن حال كما تحب أن تستقبلك هي في أبهى صورة وعلم أن الزوجة قد تبغض زوجها وتبغض لقاءه هذا إن تبغى في شهاية يمكن تكمل إن كانت شهاية استعجلتها الداخل نعم تكمل مرمي مرمي مرمي غازت يا اخي البريد يخصني السخان يبرس شيسان غرسن قوي براتابي سي تاع بيوت قاحني سبحان بعد على الاقل وديت مغاه نسترح تو قارو وتخرفو مغاه نسترح تو قارو وتيما بوكتم غطاوه نسترح تو سواء انتو غتسمينا قيم درك هو هذا الصور الدنيا لي يا اخي والله هذا لا يليق والله ما قاع فينا المايه الشور حق الجن والنضليه ونس أيها الأخ الزوج الحبيب أيها العاقل ما يكلفك لو طيب تريحك ونظفت فمك بالسواق أو الفرشات قبل أن تجتمع بزوجتك أيها الأحبة في الله أحذر الأزواج كذلك لشنت سرينو في التزيء إمرت نشتم غرقت شق شقاسس أحذر من ثلاثة مسائل أخذ جسنت خذت ندم نشتم ندم نشتم بورسيران قد تقع قد تعرج الجنة اتجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وهو قول ابي هريرة رضي الله عنه ارضاه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وما يقال في الذهب يقال في خاتم الذهب في, في, في غيره اي استكارت خزن النقاط حتى بصير النقاط لا حتى شتركنا النقاط لا خاتم الذهب ايوه حرام شترك حرام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اياك أخذت عباد مغتاظين واروح جاحضني موضة، آه؟ أتحرث حفظي نزدفة جذين ونزدف، فإن النبي قد نهى عن ذلك، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه في الصحيحين وغيرهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع وذنّه، يحرم حرام حرام, حرام عايز الحفظي نزدفة جذين ونزدف. أبي الجحاف النكسون ينصلمني ونصفين خليعني على وإلى الله المستكى استنا درمي نشنيست ثم ماذا بعد ذلك أيها الزوج الحبيب رأيت تجد الشرع من الشمس المجهود أجد الشرع من ذي رغة النشتم غصت من خالق لغات تجد الشيء من قموم نغني النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داوود بسند صحيح من لم يأخذ من شاربه فليس منا والنواة تنقصون ذي الشراغ من النصر ويتعبون ذي الجنسر من القرن النبي صلى الله عليه وعلى مئن مئر لأن السنن النبي هات تنقصون ذي الشراغ ايه الدين المرجوث النواة عبدالن ربي عبدالن تمسي يلنيت وغايت تجن الشراغ من ذي ايران نحن تجن التاسين وقموا نشينا الدين النظر خلاف بين العلماء ولكن الحديث ليس منا من لم يأخذ من شاربه ذنو تستدلس الحديث جزء الشوارب وعفو عن اللحاق رجقتان كثيرة مرة ولكن الشنغان غافل حتى ونتوها ليس منا من لم يأخذ من شاربه كما قال الإمام مالك إلى أن تظهر الشفا ثم أيها الزوجان بها أختم إن شاء الله تعالى أتدرونا ما هي أجمل وصفة للتجمل والتزي أجمل مستحضر i USA är det en kvinna som är en kvinna som är en kvinna som är en kvinna som är en är اجن الوصفة والتسلذي المختبرات ولا الصيدليات وإنما الصيدلية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتفرق النقاه وانتحرج الاجنحش من تعنى الوصفة ثنتها هذا هذا المستحضر هو عبادة الله جل وعلا والله وذنبش الوصفة زين عيزي ثم غا نزين ثم غا في وايز انشن العبادة رب سبحانه وتعالى مو تغريم لأي نيقان في في وجوههم من أثار السجود. يش ربي سبحانه وينانا. إني زدني. إننا في ماهم في وجوههم من أثر السجود. من يحنا أثار السجود جرب قدر غريدهم يا. ونيتغت كذا ذي رحذي. وإنما التسدر بيننا وجوههم مجب في جبههم. في في وجوههم. الوجه الوجه يتمر. من أثار السجود. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. إن الغسلات نور. ذي زيسم نور حسي ونور معنوي وفعلا لايش الخميسيري للمعاصي التوبه يدك ودي قرش قسط الله تخدى انه عكس الاستداربه تخدى انه متو غير تخدى خير النهار سيخ يحيى عكس الاستداربيه مجه لجبر الاستدار ضم نوع اتش الاستداربه بمبنى من حافظان الصلاه ثم ايها الاخ الحبيب انا استعول الحبيب النبي الذي في سنن الترمذي وابن ماجه وابي داود بسند صحيح نضر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه وأب مبلغ أو أو عام سامع نظر النبي تدعى تدعاكك أيها الزوج تدعاكيم أيتها الزوجة مرثوغ تبلغ الدين ربيا شرم الذيب لن سمنا تدعو إلى دين الله تدعاكك نضرة والنظارة هي نظافة الوجه نظافة قال العلماء نظافة حسية ونظافة معنوية أيها الأحبة في الله أيها الزوجان أيها الزوج أيتها الزوجة ألا تحبون أن ينبر الله وجوهنا؟ أما نحب أن ننور بنور الله فعلينا بعبادة الله جل وعلا واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما تيسر لي جمعه في هذا المبحث أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يفقهنا في ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العالي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومتبعهم بإحسان اليوم الدين اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول أمير المؤمنين الملك محمد الساد اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وردا على الفساد اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وصحة على الفاسقين الفاجرين اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبارات الأجمعين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا صحا نخاءا وسائر بلاد المسلمين وانصري اللهم الاسلام والمسلمين وانصر جميع المسلمين في كل مكان. حتى تكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا ومغفر الدين عن المدينين اللهم فرج عن كل محموم اللهم فرج عن كل مهموم اجن الاخنم غط شوي شويه شويه اللهم صل على زوجنا وفرج عنه اللهم فرج عنه يا رب همومه ونفس عنه كربه يا رب صفغ الذائقه يا في القريب العاجل يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا ولا تجعلنا بدعائك عشي يا إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه وأسأله جل وعلا أن يجعل ما قلته دخلا لوالديه وأن يسقي لديه ميزان حسنات والدتي هو ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة